ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله وفور رحيم نَنَجَسُ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّىٰ مَابعدَ عَامٍ غَيْمًا هَٰذَا وَإِنْ خِفْ ثُمَّ أَيَّتَ فَسَفَوْا فَيُعْنِيكُمُ اللَّهُ من وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ انفواه يجيب يضاهئون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قول يَتَّخَذُونَ أَصْنَامًا وَرُبَّانًا أَوْ بَابًا بِنْدُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا لا اليعبد الا واحدا لا اله الا الله سبحانا وعما